موقع رياض القرآن يقدم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا الرحمن من شيء إن إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمُرسلون، وَمَا علينا ان البلاغ المبين. قالوا اننا تطيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا لنرجمنكم ولا يمسن منا عذاب نليم قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعي قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا الذي فطرني وإليه تفجعون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة؟ إيُرِدْنِ الظَّحْمَانُ بِغُرْدٍ لَا تُغْنِ عَنِّي لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَةٌ شَيْءٌ أَوَّلَاء أو يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ